أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله في السماء تقولون ما لا تفعلون كبر مقتل İzlediğiniz için I'm Elem ne <gülüyor> kullandık.